Sayfa 72, Ayet 174. 174a. Fenqalebu <gülüyor> bi ni'metin min Allahin ve fadlin lem yemseshum sü. Fenqalebu bi ni'metin min Allahin ve fadlin lem yemseshum sü. Fenqalebu bi ni'metin min Allahin ve fadlin lem yemseshum sü. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الله الله من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الله الله الله لم يمسسهم سوء الله الله 174b واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو عظيم واتبعوا رضوان الله والله عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم رضوان الله والله ذو عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم رضوان الله والله ذو عظيم واتبعوا رضوان الله والله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 واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 174a 174b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 فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٍ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظ۪يمٍ 175 A اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ الْخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهِ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 إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلك الشيطان 174 175 a واتبعوا الله والله ذو فضل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم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 ''İnnema zâlikumus şeytânul kawifu 175b ''Fela tekâfûhum ve kâfûni in kuntum mu'minîn'' فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كنتم مؤمنين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 ''Felâ tekhâfûhum ve kâfûni in kuntum 175 A, 175 B ''İnnemâ zâlikumus şeytânul khawifu evliâââ'' ''Felâ tekhâfûhum ve kâfûni in kuntum mu'minîn'' إنما ذالكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخفون إن كنتم مؤمنين إنما ذالكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخفون إن كنتم مؤمنين ''İnnema zâlikumuşşeytanul khawifu avliyâ'a, felâ tekhâfûhum ve khâfûni in kuntum in kuntum 176 A.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 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 velâ yahzun ke allezîne في conclusionsa fill kufri innahum الله yadurrullâhe 175b 176a Fela teğâfûhum ve in incuntum mu'minin. ve lâ yahzun ke allezîne yusâri'ûne kufri INNahum lenn yadurrullâve şeyî'ah.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 فَلا b كُنتُم وَلا فَلا وَلا 176 يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولاهم عذاب عظيم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولاهم عظيم. يريد الله يجعل لهم حظا في الآخرة عذاب عظيم.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 يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولاهم عذابا عظيم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولاهم عذابا عظيم. يريد الله يجعل لهم حظا في الآخرة ولاهم عظيم.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 176A 176B ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم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 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره عذاب عظيم 177 ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الله شيئا ولهم عذاب أليم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 ''İnnellezîne şterevul kufra bil imanilen yadururullaha şey'en şey'en ve lahum azabun 176b-177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 İnne allazina eshtaraw al-kufra bil iman lan yadurrallahu shay'an wa lahum adhabun aleem 178a Ve yahsabanna allazina kafaru en ma numli lahum khayrun li anfusihim ve la yahsabanna allazina khayrun li وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خير لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كفروا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ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 لا <gülüyor> يحسبن 177 178 ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر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 <Sessizlik> 178b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 إنما نُمّ لِلَّهُمْ لِيَزْدَادُ إثْمَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ إنما نُمّ لِلَّهُمْ لِيَزْدَادُ إثْمَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ إنما نُمّ لِلَّهُمْ لِيَزْدَادُ إثْمَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ إنما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 178a 178b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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ 179 A ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 ما كان الله ليذر المؤمنين على أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 178ب 179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 كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم حتى يميز 179 ب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما الله على الله على الله على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 وَم كان الله لطلعكم على وَبةَ وَم 179 a 179 b ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الوهب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الوهب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 Ma kana Allahu liyadra'al mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yumiza'al khabithu minat tayyib. Wa ma kana Allahu liutli'akum 'alan 179.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 يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي رُسُلِهِ يَشَاءُ اللَّهَ يَجْتَبِي رُسُلِهِ 179b 179c. Ve ma kan Allahu liyutlakum <Sessizlik> al waib, ve lakin Allah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 وَمَا, وما 179 فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقون فلكم أجر عظيم فآمنوا بالله ورسله وَإِن تؤمنوا وتتقون فلكم أجر عظيم فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وَتَتَّقُوا فلكم أجر عظيم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 فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقون فلكم أجر عظيم. فآمنوا بالله ورسله وَإِن تؤمنوا وَتَتَّقُوا فلكم أجر عظيم. فآمنوا بالله ورسله وَإِن تؤمنوا وتتقون فلكم أجر عظيم.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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ وَإِن وَإِن أَجْرٌ عَظِيمٌ 179c 179d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 ولكن Seksen A. Ve Allah, onları korkuyla ve kudretle ve kudretle ve kudretle ve kudretle ve 180 ve kudretle ve kudretle ve kudretle ve kudretle ve kudretle ve kudretle ve kudretle ve kudretle ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم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 وَلَا يَحْзَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آت ornamentimiz var because He is but降 cioè by His别 and well become and then it is but greater and is to be disobedient. بَا своих 179 180 a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 فآمنوا بالله ورسله وإن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم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 سيطوقون ما ما ما ما ما ما 180a 180b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 سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه 180 ج ولله ميراث السماوات والله بما تعملون خبير ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير.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 180b 180c ma bahinu bihi yawm al-qiyamah walillahi miratu al-samawati wal-ardi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 سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير 181 A.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 لقد قالوا قالوا قالوا 180c 181a وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير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 لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَٓاءٌ Sayfa 72 Toplu Halde فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٍ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم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 إنما ذلكم الشيطان الخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء